وَمَْ يهاجِل في سَبَّ يجِس الأأَظم وًَا كَث وَساح وَلَوهاجِ فيكَب ومن يخرج من بيته معاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرفه الموت فقد وقع أجره على الله فمن يخرج من بيته معاجرا إلى الله ورسوله ثم يذبح الموت فقد